أفَمَ علملَمُ أن م أُزِ لَ إلَكَ مَورَبِّكَ الحَقُّكَ مَنْهُ وَأَعمَا إنِ ما يتَذَكرر أُلُ الْأَلباب الذيذ نَوفُونَ بِعَهْدِ اللهَّهِ وَلَا يَوْ قُضُونَ والَّذِينَ يَصلونَماَا أَمَ رَ اللهَّهُ بِهِ أَ يُصَلَ وَيَقْشَوونَ رَبهُم وَيَقافُونَ سُ الْحِسَبَ وََّذِينَ صَبَ رُبتِ غ أَوجهَهِ رَبّهِمُ وَأَقمُ الصَّلَةَ وَأَ فَقُمَِّا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهم سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبًا جَنَّةٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا أَصْبَرْتُمْ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 إِكَلَهُمُ اللعنَةُ وَلَهُمُ سُوءُ الدَّارِ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَادِرُ وَفَرِحُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا متاع